قالوا لا تخَفْ وَبَشَّرُوه مِ غُولامِ ليم فَأَقبَنَةٍ رَأةُ فِي صَوَة فَسَكَتْ وَجههَنَا وَقالت عجوزم عقيِيم قالوا كَذانكِ قالَا رَبُّكِ إهُ الحَكِيم العم قالَا فَمَا خَطبكُمْ أيغَ الْ المُرْسَلونَ قالوا إا أُررسِلناَا إلىى قَوْم مجرمين.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 يومهم الذي يوعدون